اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولا امة مؤمنة خير من مشركة وله أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن ولا تقربهن ولا تقربهن ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تقهرن فأتواهن من حيث أمرك الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشة ويأمركم بالفحشة والله يعذكم مغفرة منه وفضله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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَإِنَّ لَّهُ مِن قَبْلُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ان النساء والبرين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب ها انتم اولائك تحبونهم ولا يحبونكم, ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتأمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خالوا عضوا عليكم الأنام من الغيظ قل الموت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور والذين إذا فعلوا فاحشة أَوْ ظلموا أنفسهم ذكر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. فَاسْتَوْفَرُوا لَظَىٰهُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ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 عف الله عما سلف عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته ومن يرد الله فتنته فلن تملك له مِنَ الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يقهر قلوبهم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 حجاب وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كل مبسمةهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم لم يدخلوها وهم يطمعون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 فكان من المغرقين فكان من المغرقين فكان من المغرقين ولا تمسوها بصوء ولا تمسوها بصوء ولا تمسوها بصوء إن فيأخذكم عذاب قريب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 فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفه أليس منكم رجل الرشيد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودت وراودت وراودت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 124. قال, قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 125. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك, لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم واعتدت لهم متكا واعتدت لهم متكا واتت كل واحده منهم سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه فَلَمَّا رَأيناهُ فَلَمَّا رَأيناهُ أكبرنهُ وَقَطعَنَ أيديَهُنَّ فَلَمَّا رَأيناهُ أكبرنهُ وَقَطعَنَ أيديَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذا بَشَرَى فَلَمَّا رَأينَهُ أكْبَرَنَهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن، فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن. إنّه هو السميع العليم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فاسأل. قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة بال التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطب كنا إذا يوسف عن نفسه قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحص الحق أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان النفس لاماره بالسوء الا مَا رحم ربي ان ربي غفور رحيم ان ربي غفور رحيم وجعلوا لله أنذاذ اللي يضل عن سبيله قلت متعوا قلت متعوا قلت متعوا فإن بصيركم إلى النار ولقد أجعل في السماء برجا وزيناها للناظرين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 حجاباً مستوراً قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رد ما أجعل بينكم وبينهم, ردما أجعل بينكم وبينهم, ردما أجعل بينكم وبينهم ردما فَنَسْطَاهُ أَنْ يَظْهَرَهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا وَمَا لَهُ نَقْبًا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فاتخذت مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فأرسلنا إليها روحًا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي يا ولم أكو بغي يا ولم أكو بغي يا يا أختهارون ما كان أبوكم رأسو ما كان أبوكم رأسو إيوه وما كانت أمك بغي وما كانت امك بغيا ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك الى ما متنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وَإِسْكُر رَّبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ كانت تعمل القبائس كانت تعمل القبائس انهم كانوا قوم سوء فاسقين والتي احصنت فرجها والتي احصنت فرجها والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها فَنَثَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ حَافِظُونَ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغاورا ذلك فأولئك هم العادون فأولئك هم العادون الزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد الزانية الزانية الزانية الزانية والزاني والزاني والزاني والزاني الزانية والزاني فجلد فجلد فجلد فجلدوا فجلدوا فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كل واحد منهما مئة جلدة كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة, مئة جلدة, مئة جلدة, مئة جلدة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 والشهد عذابهما قائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم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 والله بما تعملون عليم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اراءينهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن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 ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وليستعفف الذين لا يجدون ركاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ أفريئت إما تعناهم سنين إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 نمتعهم قليلاً نمتعهم قليلاً ثم نطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلاً ثم نطرهم إلى عذاب غليظ وأما الذين فَسَقُوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا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 والحافرين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجر عظيم.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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجهه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتانا واثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي يدنين عليهن من جلابي بهن ذالك أدنا أين عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض كالمفسدين في الارض كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار قل تمتّع بكفرك قليلاً قل تمتّع قل تمتّع قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار بل هي فتنة بل هي, فتنة بل, هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب والذين يجتنبونك بائرا الإثم والفاحش والذين يجتنبونك بائرا الإثم والفاحش وإذا ما غضبهم يغفرون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 وبما كنتم تفسقون والذين كفروا يتمتعون, يتمتعون يتمتعون يتمتعون يتمتعون والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم والنار محفوظ لهم وأخرى لم تقدر عليها وأخرى لم تقدر عليها لم تقدر عليها لم تقدر عليها لم تقدر عليها قد أحق الله, الله بها وكان الله على كل شيء قديرًا ولقد راودوه ولقد راودوه راودوه راودوه ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فروق عذابي ونذر بَيْنَهُمَا برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض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 لم يقم إثنان إنس قبلهم ولا جان إن لمغرمون إن لمغرمون،, لمغرمون لمغرمون لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون, بل نحن محرومون. لئن نحن محرومون فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ومريم ابنة التي أحسنت فرجها التي أحسنت فرجها التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكربه وكانت من القانتين. فَلَمَّا رَأَوْهَا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ وَلَرِينَهُمْ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ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 وتمتعوا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أيحسب اللّي يقدر عليه أحد أيحسب اللّي يقدر عليه أحد قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فخرج منها فاخرج منها فاخرج منها قال فاخرج منها فانك رجيم فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال فانهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فأصابها إعصار في نار فاحترقت فأصابها إعصار في نار فاحترقت فاحترقت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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله الذي على وقهر وعز واقتدر هو القيوم قام بخلائقه ولا يعوده حفظهما وهو العلي بذاته وقدره وقهره على من قهر أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على نبيه محمد النبي الأمي القائل إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وجاء في الأثر عن عطاء في تفسير قوله تعالى لها سبعة أبواب قال أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا وأنتنها ريحا للزناة الذين ركبوا الزنا بعد العلم وقال مكحول يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة فيقال لهم هذه ريح فروج الزنات وقال ابن زيد بن أسلم إنه يؤذي أهل النار ريح فروج الزناه وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن ليلة الإسراء قال فانطلقنا أي مع جبريل وميكائيل فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله فيه لغط وأصغت قال فاطلعنا فيه فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عره فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناة والزواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة اللهم يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا قاهر القاصرة يا قاصم القاصرة يا كاسر الأكاسرة اللهم أصع كل عاشق من الجان في الجسد اللهم أقتل كل عاشق وعاققة اللهم أقتل كل عاشق وعاققة وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات اللهم اجعل الأجساد عليه نارا اللهم اجعل الأجساد عليهن نار اللهم لا تجعل له في جسد مؤمن ولا مؤمنة مكانا ولا قرارا اللهم احرق وجهه وعورته اللهم احرق وجوههم وعوراتهم اللهم اعمهم وخذ أبصارهم فلا يرهم وخذ أسماعهم فلا يسمعون أصواتهم اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا اللهم إنك حرمت الزنا اللهم إنك حرمت الزنا وتوعت الزنات في الدنيا والآخرة اللهم فاحفظنا اللهم فحفظنا من كل زان وزانية من كل زان وزانية اللهم فاحفظها اللهم فحفظها بما حفظت بي سارة من الجبار اللهم احفظه بما حفظت به عبدك يوسف عليه السلام اللهم احفظها بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار اللهم اصرع الزنات كل ما ذنوا واقتربوا. واقتربوا اللهم اصعق واصرع من جاء في غفلة أو نوم أو دورة اللهم اجعل لهم حافظا من عندك اللهم اجعلنا حافظا من عندك اللهم اجعلنا حافظا من أذ العاشق الزاني اللهم اجعلنا حافرا من عندك من أذ العاشقين والزنا اللهم قطع شهواتهم اللهم قطع شهواتهم اللهم ذهب عقولهم اللهم ذهب عقولهم اللهم ابتليهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية اللهم شل حركتهم كلها اللهم اقطع أنفاسهم اللهم اقطع أنفاسهم اللهم إنك وإن أقدرتهم فلا تمكنهم منا اللهم اسلبهم قوتهم كلها اللهم اربطهم عن كل مسلم ومسلمة اللهم صلق عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم عليهم حد الجلد أو الرجم أنت الذي قلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اللهم فسلق عليهم من يجلدهم اللهم سلق عليهم من يقتلوهم ويذبحوهم اللهم سلق عليهم من يسومهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وإسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة أخذ عزيز مقتدر اللهم يا قهار اللهم يا جبار اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لعبيدك وإمائك منهم اللهم اطل سحرهم الذي يتمكنون به من الزنا ويقدرون به على الأذى اللهم دمر حصونهم التي يتحصنون بها في الأجساد اللهم احرقهم أينما تنقلوا وختبوا وتركزوا في الأجساد اللهم احرق من تركز في الأرحام اللهم احرق من تركز في العورات اللهم احرق من تركز في الأرحام والمبايض اللهم احرق من تركز في الرأس والعقل اللهم حرق من تركز في الوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة اللهم دافع عنا اللهم دافع عن عبيدك وإمائك فنعم المولى أنت ونعم النصير أنت الذي قلت وقولك الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم فسلسلهم عنهم اللهم فسلسلهم عن عبادك وإمائك واحرقهم بشهاب كلما دنوا واقتربوا إنك سميع الدعاء اللهم كرهم فيهم كما كرهتهم فيهم اللهم اقطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم اللهم اقذف في قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا اللهم اهرق كل جبار عنيد ربنا وتقبل دعاء ربنا إنا مغلوبون فانصرنا رب إني مغلوب فانتصر اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينهم وبين ما يريدون اللهم اجعل بينهم وبين عبادك وإمائك حاجزا وحجابا وسورا من نار اللهم إنا نسألك بالذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح تقبلته منا أن تمدنا بمسلحة من ملائكتك وشرقة من ملائكتك يذبون ويدافعون عنا فلا يستطيعون إلينا سبيلا اللهم لا رد لقضائك ولا رد لفضلك نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض شر كل من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير اللهم احفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين اللهم إنك قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده اللهم فاكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم إنك قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا مضطرون إلي ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا اللهم يا قريب يا مجيب يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا انصرنا فإنا نوحدك ونمجدك ونركع ونسجد لك ونقوم بأمرك كما استطعنا اللهم فلا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين اللهم ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما خاب من دعاك وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعوناك كما أمرتنا فاستجمناك كما وعدتنا اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة مسلما كان أو كافرا إنك على